الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه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 كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ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 فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلا كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلاَ لَكَ فَأُولَا ثُمَّ أَوْلاَ لَكَ فَأُولَام أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُودَامُ أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِ يُمْنَامُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّامُ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَامُ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِيَيَ الْمَوْتَى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 بَكْرَة قَبَتٍ او اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا